قال المؤلف ورحمه الله وفي سنن المسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إصرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر والشاهد من هذا الحديث هو جمع هذه الأسماء الثلاثة من هؤلاء الملائكة إلا أن يعني هذا الحديث الذي أورده المؤلف والذي خرجه النسائي في سننه في سنده ضعف في سنده ضعف قال المؤلف ومنهم ملك الموت ومنهم ملك الموت إذن هناك ملك هو ملك الموت قال المؤلف وهو الموكل بقبض الأرواح موكل بقبض الأرواح قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وهذا الملك يعني جاءت تسميته هكذا في الكتاب والسنة ملك الموت وجاء في بعض الآثار أنه يسمى بماذا يا جماعة ها ها ها احنا نقوله عزرائينا بن نون عز... عزرائيل باللام. عزرائيل وكلمة عزرائيل يعني معناها في لغتنا العربية عبد الله عبد الله عزرائيل ولكن لم يثبت أو هذه التسمية لم تثبت لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنها مأخوذة عن الإسرائيليات قال المؤلف ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالته من حل وسفر وكلمة الحل هنا يعني مقصودها ماذا؟ الإقامة من حل وسفر ونوم ويقضة قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل النهار بالنهار وسرب يعني كلمة سرب وسارب معخذة من السرب وهو ماذا التخفي التخفي بجوف بيت أو غار أو نحو ذلك قال تعالى له معقبات وهذا هو الشاهد من الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى له معقبات ملائكة يعني يقول ابن عباس في تفسير ذلك يقول ملائكة ملائكة يحفظونه يعني يحفظون العبد والإنسان من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدره يعني قدر الله خلوا عنه يعني تركوه إذن كل ملك أو كل إنسان إلا وقد وكل الله تبارك وتعالى له ملائكة يحفظونه, يحفظونه فإذا جاء قدر الله تبارك وتعالى خلو بينه وبين ما قدر له قال المؤلف ومنهم أي من الملائكة الكرام الكاتبون وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذن فهذه الأشياء الخاصة والمفصلة نؤمن بها على وجه ماذا التفصيل فنؤمن بأن هناك, هناك ملك اسمه جبريل ووظيفته نؤمن بوظيفته ونؤمن بكل ما سبق تفصيله من قبل المؤلف قال المؤلف بعد ذلك وهو يبين يعني كثرت عدد الملائك قال وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك يعني البيت المعمور وهو بيت كالكعبة حتى جاء في بعض الروايات أنه ماذا؟ فوق الكعبة تماما يعني لو سقط لسقط على الكعبة إذا هو فوق الكعبة. إذن هو كعبة أهل السماء كما أن الكعبة المعروفة هي كعبة أهل الأرض فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصل فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه يعني من دخله منهم فلا يأتيه الدور مرة ثانية ليعود إليه فلا يدخله إلا مرة واحدة فقط. وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن الملائكة عددهم كأن على أن الملائكة عددهم كبير وكبير جدا. وقد قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. على المؤلف في ختمة هذه المباحث ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر. بإجماع المسلمين من أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد أسأل الله تبارك وتعالى ليوفقنا جميعا ما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وأكتفي بهذا القدر وأنبه فقط على أن في الأسبوع القادم طبعا بمناسبة يعني عيد الأضحى سنتوقف عن الدروس في الأسبوع القادم وموعدنا إن شاء الله تعالى سيكون في الأسبوع الذي يليه والله الموفق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك